الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأنتم وإن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشد الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ولكن ليبل وبعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا يا أيها الذين آمنوا إِن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 ما رَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَالكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ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 وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت كأهلكناهم فلا ناصر لهم فمن كان على بينة من ربه كمن زين له كما زين له سوء عمله واتبعوا أهوائهم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 فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوما ان حميما وسقوما ان حميما فقطع امعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا قالوا لل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 فقد جاء أشراطها، فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم، فعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذبك، واستغفر لذبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومسواكم. ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك ينظرون اليك نظر المغشى عليه من الموت فاولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أ فلا ي يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ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 أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا يخرج الله أضعاهم ولو نشاؤوا لرأناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل وأخباركم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لا يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم يا ايها الذين امنوا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 تدعون لتوافقوا تدعون لتوافقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء.